ومثَلُ الَّذينَ يُفِقونَ أموالَهُمْ بَطِغاءَ مَرضاتِ اللَّهِ وَتَثبِّتَ مِنْ أَلْفُسِهِمْ كَمثَلِ جَنَّةٍ وَتَثبِّتَ مِنْ أَلْفُسِهِمْ كَمثَلِ جَنَّةٍ أَصَابَهَا يلن فاتت كلها ضعفا فين فئن لم يصيبها مابل فظل والله بما تعملون بصير